وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَىٰ أَرْذَ لِلْعُمُلِّ كَيْ لَا يَعْلَمْ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرِي الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ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 اللي ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب نكيده ما يغيض وكذلك انزلنا مؤيات بينات وان الله يهدي من يريد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 تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الذي جَعَلْنَاهُ لِلنَّا السَّوَاءٌ الْعَاكِفِ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّانَا لِإِبْرَهِيمٍ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 سَمَّنْ ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ سَمَاءَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَى هُكُمْ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ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 فذكر اسم الله عليها صوافف فإذا وجب الدنوبها فقلوا منها وأطعم القانع والمعتر كذلك سخّرناها لكم لعلكم تشكرون لي ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدفع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذل للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير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 إنه حتى تاتيهم الساعة بغتة أو ياتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم